أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا, ما كانوا ليؤمنوا إن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء كما فعلوه فذرهم وما يخترون ولتصى إليه أبئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي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 ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين